اصدقائي المستمعين فقرتنا اللي جاية الحقيقة ما عرفش أسميها لكم ايه بالظبط كل اللي اعرف أقوله عنها انها فقرة ما كانتش بتاعت عصرها وما كانتش بتاعت زمنها فقرة فيها استشراف وفيها سبق للزمن أقول لكم بكم سنة يعني أقول بمئة سنة مثلا أقول إنه لو هذه الأغنية طلعت على يمنا دلوقتي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 يعني مشاغب يعني دايما اسم يثير تفكيري زمان وانا طفل كنت اقول يعني ايه بدروز دي اما الواحد دخل اعدادي وابتدا ياخد انجليزي قلت معقوله يكونوا قصدين بادروز يعني الزهره الوحشه مستحيل يعني لما الواحد كبر شويه وابتدا يدرس لاتيني ودراما وادب وكده لقيت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 ده على هامش الموضوع لاني ما كنتش أقدر أسيب اسم يوسف بدروس يعدي من غير ما أحكيه لكم ما لكم الحكاية دي يعني عمل ايه بقى عم يوسف بدروس التجأ لطريقة الشعراء الرومانسيين أو الرومانتيكيين أو الرومانطيقيين كلها تؤدي لنفس المعنى ماذا الطبيعه كلها ودخلها في الغنوة اولا أول الغنوة يا طيور بيكلم الطيور شوفي في وشوفي في حالي ووو وبلغي وعملي وسوي يعني كانوا كانوا كانوا دول الشعراء الرومانتيين كانوا يستعينوا بعناصر الطبيعة كي تكون في بعض الأحيان شاهدا على رأي إخواننا ضباط الشرطة كي تكون شاهد ملك ساعات كتير قوي دخلوها في الحدث كشاهدة أو مراقبة أو كمشاركة في بعض الأحيان.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 زي مثلا اشتكيله يزيد ولوعي ولوعي تعلقي او ارتباطي بيه الغدير النهر الصغير الجدول الصغير مش عارف هم دول اللي يمكن وقفوا معايا حبيت اقولهم اه ليكم اه يمكن في ايه كمان في الكلام ما اعتقدش اني حلاقي كلام كتير اقوله عن كلام الاغنية لكن الحقيقة قوة الاغنية دي الرئيسية في العنصرين التانيين هما اللحن والغناء عن الاصاب جي حدثوا ولا حرج واضح ان واقع تحت تأثيرين ظهرين جدا هنا في الاغنية دي التأثير الاول تأثير الفقافة الموسيقية الكلاسيكية الاوروبية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 هنلاقي ده فين هنلاقي ده في بدايات دخول الأغنية هنلاقي استعراض للوتريات القليله جدا الهزيله جدا اللي معاه ولكن معموله بشكل جميل خالص يفكرنا نقول بموسيقى الحجرة وموسيقى الحجرة أصدقائي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 لو هناخد بالنا بدءا من كلمة وميلو ليا هنلاقي هنلاقي احساس تركي شديد السيطرة على خيال الأصابجي ووجدانه ثم عودة مستقلة كاملة في آخر الأغنية لا والله ده من أولها من أول الأغنية ولآخرها بنلاقي التأثير الأوبرالي واضح جدا هو عاوز يعمل دمج ما بين الغناء العربي والغناء الأوبرالي وهذه جرأة يحسد عليها الأصابجي بحقيقي لما نحسب ان هذه الغنوة عملت في حدود أواخر التلاتينات أه أه صحيح, صحيح ملاحن جريء لكن كمان ما ننساش صوت أسمهان ما ننساش أنه لولا هذه الخامة ولولا هذه الكفاءة ولولا هذه الطواعية الصوتية ولولا هذا التدريب اللي مش حقدر أقول عليه كامل بالتأكيد لما كان الأصابجي جارو على مثل هذه الفكرة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 الأوبرالي صحيح مش هقدر أقول بكفاءة 100% لكن بأكثر من الكفاءة المطلوبة لمطربة تغني غناء عربيا شرقيا في الأساس الحقيقة بينهي هو الغنوة بهذه الكادنسة وقفلة وتريات لو جيت أقول لكم مقامات الأغنية مش هعرف أقول, أقول لكم أنه بيتقافز وبيتنطط من مقام لمقام يعني ابتدى منير ثم مر على الكرد وبعدين مجار وبعدين بياتي وبعدين ما بيثبتش في حته لان الاصابجي صحيح ملحن مقتدر وقوي ويملك كل اساليب صنعته دلوقتي بقى مع يا طيور